سلاط سلاط قال في قال شفنا بسلاطه لي وقال رسول الله يسبقه على السلم بجثة الله من قال عن أولاً الصيد عن عبد الله من عباس الله صلى الله عليه قال إذا الدولي وده أرده قال عداتني عمالك من من عبد الله من قصير المحاولين عبد الله وحوليني ثبيراً ومعائشة المجنوين صلى الله عليه وسلم أرده ان يستطعى لشدود المايدة لدولي قال أولاً أجل ما يطاقر لأكل المايدة قال عداتني عمالك أن أعصب أسولي عن الرجل يطاقر لأميدي لأن nie wiem, czy to jest możliwe, ale nie wiem, czy to jest możliwe, czy to jest możliwe, czy to to jest możliwe, czy to jest możliwe, czy to jest możliwe, czy to جوعه możliwe, czy to jest możliwe, czy to jest możliwe, czy to jest możliwe, czy to jest możliwe, الذروه عندما يريد طلابي قالوا لي ما هو احسن في ذروه عقيق عندما قال الرجل من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على فقال انتقل الحكمه وانه من مدينه اسمه قال مدينه ذوات فحبه قال الملك عن جابر بن محمد الذي قال وازن قواته برسول الله ورسولنا السقر حسن حسين زين وكتبوا في ذلك قالوا حدثنا عمار بن عبد الرحمن عن محمد بن عدي بن موسى قالوا هذا الصادق باب رسول الله صلى الله عليه قال حدثني حي عن نافع عن عبد بن عمر لما يقتبس عنه وأحدهم من هذه العقيدة ثلاث طويعات وكان يعكف على دينه بشرف شهادة على الدق والبدناء. قالوا حدثنا محمد بن رسول. قال رحضاني عملك نوراه أنه وعطى عن حسننا وعجمي عليهم وبيطار قال أباه كان يقع <تصفيق> مني بكل وإنهاك بشأن انشاء قال رحضاني عملك نوره باب لأن الولد يطلق على الذكورة وعلى الأنوثة إذا قال ترك ولدا رجالا ونساء فالولد داخل فيه الذكر والانثى مش كيفنا نحن اليوم يعني صار يعني هذا اللفظ في حق الذكر دون الأنفاء قل قل قل قل عندي خمس أولاد فيهم مش أنث عندي خمس أولاد وبنية ما دخلش في البنية في الأولاد وهي تدخل هذه اللغة الصحيحة السليمة نعم قال تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الأنفاء هم هم الأولاد ما نعم ذكر والأنث نعم كلا النساء توقثن ذنبي فلهم ثلثان طيب كان وحده فيه نكر بديف بفضله من شريكهم شريك وكان ما الباقي بعد ذلك بينهم على قدر ما ليتهم ولد ابناء الذكور إذا لم يكن دونهم ولد كم زوج ولد سواه كذول كذولي مواجنة كميحة من ويحجبون, ويحجبون كما يحجبون وكان في ولد بن سوي ذكرا فانه الذي Wiele władzy w tym zakresie zakresie zakresie zakresie zakresie zakresie zakresie zakresie zakresie zakresie zakresie zakresie zakresie zakresie zakresie zakresie zakresie zakresie zakresie comfortably we answer the questions we need to leave and so you can kommt out and keep giving us we have more enough And so theandalism في <تصفيق> can come in the following that we have the people قال ينتقم منهم ان على ولا حاول ابني حاولت كان او ولا كان كان على نطاق مختلف نعم النسخة دي كمان إيش بنشنقوله للناس شروها لا لا لذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وان كان رجل نور في كنائس الأمراض والوحوش منهم السلس. كانوا أكثر من كانوا في السلس. في كانوا في لا خليك, خليك من تصلب المسل الفقي الروايه خليها كيك أي أي خلي الروايه كيك رواية يحيى خليها كيك مم. خليها كيك بعدين في تصويب المسألة حاجة أخرى أما الرواية خليها كاكة تبدلوشها نعم تبقوا <تصفيق> بيكري روايتهم في مسألة من غل يعني في امتال يوم حنين خليها كيك الرواد وذكر بن عبد البر أنه هو هنون والصحيح مما صوابه أصحابه مالك هو خيبر نتبدلوش هاي هاي nutr diyعبو ميارى البلماد قال الله قال مع الرياضي بالذات المشهن ودا مع الرياضي بيكل شيء ودا مع الحق <تصفيق> الدنيا شيء وهو إذا يجيزونا البنات في البنات الأبنان مال يدرق من المال كان لو أصل على كان ذاكرة للأبي والروم يتنسبون وبينهم على كتاب الآية دكرة من كانوا جناتنا الذكر لذلك القعد المتعين في دميور الشيء ماشيانا ولم يدعك المتوافق أبا ولا جدا ولا برد ولا برد من الذكر إن كانوا كان إنه من الناس في ذلك من الأخوات للأبي والروم فرد لهن ثلاثين كان معهم عقل ذكر فلا فريضة لأحد من الأخوات الباهية كانت كانت وبكتر من ذلك ويبدأوا بمن شركهم لف ولو اتى في نعلم بعد ذلك من شيء كان بين الاخوتي الغني والام كان بين الاخوتي الغني والام ذلك اتحاد المنطئين الى طريقه واحده فقط لم يكن لهم فيها شيء يشاركه مع بين الام في تلوثهم وتنب فريضة مرافق الطوفية لثلاثة زوجها وامه وابتها لأمها وابتها لأمها وابيها في كن لزوجها النصف ولامه النصف ولأختها لأمها ثلث فلم يبذل فلأ شيء بعد ذلك والأم في هذه الفريضة مع أبي الأم في تلوثها يكون لذلك من تحل في أنهم كل أخو المتوفق لأمهم وإنما ورد للأم وذلك براءة بارك الكتاب وإن كان رجل نوره التلاوة ومرافقه أو أو أخت لكل ذلك فلذلك شرطك في هذه الفريضة لأنهم كلهم أخوة متوافقين، بأبو مراثي أخوة للأب. هذا ما يجعل عندنا أن ميراث أخوة للأب هي ذات النعم من أحد من بين الأب والأم كنسبة أخوة للأب سواء ذكرهم ذكرهم بلذكتم وو وأنتهم وأنتهم إلا أنهم لا يشتركون مع بينهم في الفريضة التي شربتهم فيها بين الاب والام لأنهم خرجوا من ولدنه من ولادة الأم التي جمعت رأيهم. قال شف إن اجتمع الأخ الأهل والأم والأهل الأب وكانت بين الأب والأم لا ترث تباديرات لأحد من بين الأب ولم يكن بين الأب والأم تباديرات واحدة أو أكثر من بنات لا ترث معهم. كان الأخوات من الضروري ان كل يتقبل وامن الناس واكبر من العقوبات للاب والسلسه كلها مكتوبين يمكن على اخوات ذكروا تقاليدهم ويبداوا بناء قراره مساهمات في عطونه فريضه كل بيت للاب لذلك ان كان ذلك لا كذلك فضلاً كان بين رفض الى الاب الذكر من سحاب الانتاين وإذا لم يأفوا السلام فلا شاكنا هم وليباً لهم من عابل الاب الواحد السلسة وليباً تلك الانتاين وللنسمان فصائل الذكر الاذاكر من هم في مازيه فيه المازيه واحد سواء بابوا مرافج جد قال حجثني يا عماية ، أنا رجلان و أنا من المسكين كتب إلى زاد من عن الجنة فكتب إليه زاد من ثاني إنك كتبت إليه تسألين أن الجنة والله عالم ذلك ما مع, مع من الذي يقص <تصفيق> الناس اليوم. قال وحدثني المرت من أن أبلاه عن سليمان بن يسار أن فرض أمر من ختات وعثمان بن عثمان وزيد بن سلط الجمل على أخوته. قال ما يكون عليه عندنا ولدي أرث ولا يعلم العلم لغيرنا الجد أرد أبي لو على ولده نذكر أن عمي الرعمي وعمي الجدي وهو في مسيرة يكتب على ميبرس متراف أخذ وقت عليه لأحد من شبكه بفريغة مسلمات فيوطانا فرائلها وفهم فضل من أهل السلسة فإما فوقهم يفضل من المال فلسهم كانت وفرغة للجاب السلسة فرائل قال ملكم وجد ورعتهم لأنهم مشاكت لشبكه أحدوا من مشابكهم من أهل فرائل فيوطانا فرائلها أما ضقيوا بعد ذلك للجاب والإخوة إن شاكت فإنهم أي كان من ما في رجل من في ما أو أي ذلك كان أفضل الحب بحب الجد أوطية والجد، فثم ثم ما طقي الأول يأخذ ويكون المزيد رجلاً يأخذ فيما يحشر الأول هم قاسين هم كمثل أو من رأس المال أي ذلك كان النذار كان أفضل الجد وكان ما بقي بعد ذلك إضافة للأم للذكرة المتحدة <تصفح> الأمتين لأنه في لجفة فريقة مناحية تكون قسمتهم فيها على غير ذلك ومتا فريقة قبرة توفية تلك الزوجها وأمها واختها لأمها وابيها وجدها فالزوج يسمى نصف للأم والجد سبس للأخت للأم والأم للنس هم يجمعون سبس ونصف الأخت في أقسم أخيات في لتحضل الأمتين في قال ملك ميلاد الاخوه للاب مع الجد اذا لم يكن لهم اخوه للاب والام كلمات الاخوه للاب والام سيؤدى في ذكرهم تلكيهم وغثاه فان اجتمع الاخوه للاب والام والاخوه للاب فان الاخوه للاب والام يعادون الجد لاخوانه وابيه فيدعونه وليعاجزانه بالإخوة للأم لأنها ولا يكن مع الجدي غيرهم لن نارف معه وكان الوقتان نارف للجدي كله فما حصل الإخوة من بعد حبل الجد فإنهم يكون الإخوة من الأبي هو الإخوة ولا يكون الإخوة مع يكون الإخوة للأبي والأم لا تنعي فإن كانت لا تنعي جعلوا جنب إخويا بأبيها ما كانوا فما حصل لهم من شيء كان بينها ومن... وبينها وبينها باستمرار فرياتها وفرياتها نصف من راس المال كله في... فان كان فيما يحاز لها ولا أقول لأبيها فما عن نصف رأس جمال كل فتاه فلا شيء لهم. باب الجد. قال حدثنا عن الذي خرج عن قاديس من الدعاء وقال جاء الجد إلى المكن الصديق تسأله ميراثها فقالها أبو ملك ملك الكتاب الله شيئا وما علمت لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى حتى أسلم الناس تسأل الناس فقالوا ماذا نشام أحدكم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قال سأقول المكن الماع تبايره الماع تباير فقالوا وحوله مسرة وصليب فقالت المقال مدرة ونفذه له فأفاده ثم جاء فقال الذي إلى إلا بمالك ومأنا جزائي في فراغي الشاية ولكنه ذلك السيدس في فيه فأهو بينكم وأياتكم الخلف بيه فأهو لها قالوا حجاه منها المالك مانيحي بن سيدنا القاسي بن محمد مهما وقرأت جريتان لبكر السيدس فراد عنها لسلس ورداتهم من قبل الأرض من قبل المهما فقال الرجل المصاري إلا أنك هترك كثيرا وماتك وهو كان إياها ينف فجعل أبو بكر السيدس بينهم قال عن الملك عن عبد ربي إذن سيدنا أبا بكر بن عبد الرحيم في بن به شنك ولا يفرد إليه الجدتين قال ناك الأمر ومشتمع عليه عندنا الذي الاختلاف فيه والذي هورك عليه آه العلم قال يجبك عليه عن العلم بقدانها أن الجدت أم الأم لا تريد مع الأم الدنيا دين شيء في ذلك يفرض ان ام ذلك مع ولا مع شيء في المسيله ذلك يفرض نازله في طريقه ان ولا ان امر في الطرش في الكرة من الجدات قال, قال مالك ولا يلاه لأحد من الجدات إلا جدتين له أنهم ضلعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث الجدة ثم سأل أبو مع ذلك حتى أداه الثبت ثم الثبت الله صلى الله عليه وسلم أنه ورث الجدة فأخذ ثم أتت الأخرى يرعون الخطا فقائل ما في الفراعنة وما هو ذلك سبب في قال مالك فما ما ورث هذين جدتينه من كان يوم قال عباد عن ذلك عن زيد بن أسلم أن أنا عور الخطار سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم التدارك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عندنا عليها على وجهي تأمر آيات التي نزلت في أو رسول في, من في من كان الوقت لكل واحد منهم كان أكثر مداركه من سيف أكثر قال لكم زياد حتى يكون مردا حتى يكون ولا والدا قالوا لكم امل اينك في اخر سوق النسوه اقاموا لكم رحمه تعالى للسفونه قل له من قال يمكن تهدي في غير ما التي يكون فيها ذكرت اسما في عصبه لم يكن ولد انت مع جدته بالادله تجد ذلك مع الام منه. كان, كان, مع كان, مع كان ما فجد معه الاخوه لهم الميراث يرى منصور قطب الحجم ان الجدل ياخذ ذو من ضمنه اننا اخذنا لم يكن يرجع من, من اخته وكان ركض هو اولى به من اخته الام باب ما جاء في العم طرح محمد في العم قال حدثني النحي عن مالك انا محضر من البك المحضر من الهار من قبل ان عبد الرحمن اللي حضر الزرقاء انه اخبره ان نور قريش كان قدن لقائه انه مرس انه قال كنت جالس احد اور من فلما صلى قال ذلك الكتاب الكتاب الكتاب في شان به سمح ذلك الكتاب فيه ثم قائل لو رضيك الله لو رضيك, جارة.. رضيك الله وارثه <تكلم> وقالوا حدثني عن مالها محمد بن ابي وكريم حذف انه سمع اباه كثيرا يقول ترى عمر فقال يقول عجب للعبد ولا ترث باب ميراث ولايه العاصمه قال ملك الامر المشهور عليه عندنا الذي الذي فيه الذي بدانا في بداية العصر الاخر الاول باليراث من الاخ الاب من أبي أولى من والام من من الأبي الأبي من العم والعم من والعم -y. من فالأبي للأبي للأم قال مالك لكل شيء صغيرت عنهم من ملاد العصب فإنهم على نحو هذا منصب المتوفى وما ينازروا في إداياتهم عصباتهم فإن وجدت أحدا منهم يبقى المتوفى للأبي لا يلقاه احد منهم إلى الأبي دونه فجاء ميراثه الذي يلقاه إلى الأبي الأدنى دون ما يصعر إلى فوق ذلك وين تقني وينه؟ ترى <تصفيق> شو قرب قال مالك الوجد لا لا ما غادي ما نسيتش حاجه ترى خالي وخطص قال مالي من وجدت من بني اخي الابي والام والام واول من يرعى من قال عليه الذي قال وهو بعد ما رسول الله صلى الله عليه وسلم الكاف في نعم شام كانت قرت العكس غيرت المسلم الكافر هي هكذا يبدا هذا ما قالوا؟ آخره ورنيه أيه قالوا، أيه هو في رواية عليه كامل يعرف الكافر للمسلم وللمسلم الكافر. قال لا المسلم الكافر. قال وطار قال من كما ذكرنا من ابن حسين ابن حسين ابن حسين ابن حسين ابن حسين الله حسين ابن حسين ابن حسين ابن حسين ابن حسين I już ofiąktowało ثاني على الثاني أن يخطب تمام أما إن لم ترضى ولم يتفق على شيء جاز للثاني أن يخطب والثالث والرابع والخامس حتى ترضى من تشاء تمام وبذلك جاءت فاطمة بنت قيس، قالت إنا معاوية وأبا جهما خطبان فأشار عليه النبي عليه الصلاة والسلام بمن؟ بأسامة بن زيد قال هذاك ما عندوش فلوس والثاني لا يضع العصاء يضع العصا عن عتيق يعني يضرب برش تمام تأخدم شيء هناك فقال له بن زين اذا الوقت الذي يتفق معها على صديق ويعيدها في عقد النكاح أن يجعل لها يعني مهرا هكذا ها؟ يغريها كما يقول تقول له نعم ارضاك كخاطب فما يجيش يخطبها يخطبه أنا مشا يخطبه وقاله بسلامة بسلامة شنو رايك يا طفل خليني نخمن ما هو يجي الثاني يخطب فما أدري إيش لخري عارك وفم يقول له شبيك مشيت وما ما معطتش كدمة هي آه مشي قل له كيفاش وأنا اخترت وأنت اخترت, اخترت وأنت جاي و قال رسول الله يجيب الحديث بالجهل امتاعه لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه فهذا هو المفهوم قالوا حدثني عن كل هذا الكل كناية ما هو صريح لم تنتهي العدة بعد عشان حب لخطة ما كم حب ناخر. لا هذا كله صريح. لا ها لازم ترى مش لازم حتى يبعث ما قال لك عم صالح النجار فم الرجال ما تحتاج أي حاجة انا موجود فمت يعني لمح مش يصرح اي نعم هذا هو الكلام هذا التعريف اسم التعريف الله من, مالك عبد من من عبد الله من من صلى الله عليه وسلم وحق في قال سيد قال قالوا محمد بين أمر قال, كأنا قال, أم قال, ويعرف قال كأنا كأنا في ذلك <تصفيق> كان النكاح صالح نافع مراد أما إن كان من جهه الاهانه والإزراء والتعذيب والنكايتي في فليس له أن, ان ينكحها شماتها يعني عطاها لأحد لشيء لك الطفل شعر لا لا لا يعتد به لا يتعذر هذا لا لا ويعطيها لا لا لا لا الطفل ليش لا <تصفيق> ولذلك قالوا إن ذلك لازم لها إن كان فيه لفع لها ومصلحة لها يعني بحيث ترغب في مثله هذا يعني, يعني لجار اليوم تا هذا هو لجار اليوم يعني إلا إحنا ساعات إن نوضح شوية الصور ذي نقول للبو برنشي قولك الكلمة فهمتني طرغ فلان فهمتني أن يكون زوجا لك إحنا ما نسمع شيء وما نعرف أحد شيء أو كيعرف أي قالت قد ما سمعنا شيء ولكن في الغالب ما ننقوش مشكل إلا ذا هي فمتصاحت في الدار ما لا يخبوش وقتها نعرف أنه فما مشكل في الحكاية إي نعم فما وضعية لابد يعني إشكال لابد أن يرفع ولكن الغالب ماشي أكيك نعم يعني فإذنها استحبابهم فقط نعم شكراك ما يقول عن ذلك كلمة ماذا تخذ ماذا تخذ ماذا آه، ليه؟ و صماتها إن كان في قرية الصمت يعني رغبة في النكاح، فما المسكينة تبلع سكينة بدنا؟ إيه، رواه لك أن جاءت امرأة إلى النبي عليه والسلام بعد النكاح وذكرت يعني النبي عليه الصبح والسلام فعلها ما فعل أبوها بها فرد النكاح صلى الله عليه وسلم وخيرها، وهذا الحديث رواه بن عباس في السنن ومنهم يعني من زاد فيه. جعلها ثيبا وفي بعض الألفاظ هي بكرن إذا فما مش فين؟ نعم يعاب النظر في النكاه بكل صرا عند ما يام شنو يام كانوا من أهل الدين ومن أهل الاستقامة يمشي والشخص يفقه فيه من أهل العلم يشوف كيف إيش يصلح الوضعي ولكن كل يشكون يا من الناس كل خوي تعارف يقول لك الحاكم يصف نهاية ربعين سنة يصلي فهمتها ونهار كل فهمتها وتلقاهم وقت لتصير إشكالية لا عاد للشيخ به ولا عاد فهمت أحكام الشريعة فهمتي تصل حلمة يولي الحاكم وتولي مشاكل وقضايا فهمتها وتتعطل الأمور وتيقف الحكاية وبره إشبش يفهم لأن الناس رقّى دينهم كمانا رقّى دينهم وذلك عليش مشوفه برشة مشاكل تنجم تتحذره تتحل في المساجد وتنزع تلك الخصوم في المساجد مع رجل يعني أوتي عبما يفضها المشاكل وتمشي الأمور بالجدة غير أنهم ما يحبوش ناس تعلقت قلوبها بالمادة وبالفلوس يحبوا يغرموه ويحبوا الفق عليه ويحبوا يرموه في الحبس وشماية وعداوة فهمت وذاك على تشوف مشاكل بسيطة تكبر وتولي فيها سجن وتولفها خطايا وتولفها غرائم وتولفها مصائب كبرى والعائلات يتعارك وتقعد ضغينه سنين. لا يحبوش وأنتم ما شوفوا لهنا أبسط حاجة شوفوا كي واحد يطلق منا مشابه. وشوفوا لما رجع تعب. هاك المنقذة ذيك نحكيه فهمت؟ وغيرها وغيرها. شوفوا شتاع؟ لو تشوفوا المشاكل فهمت؟ هالكل علمت هو سنين الكل مشي على روحه عمل شنو؟ الحقيقه ما تربوش على دين هذوما يسمعون دينا لا يعملون به يسمعون نقلا قال فلان وقال علان ولكن وقت المحنه والبلاء والشده ينسوا الدين ينسوا الأحكام ينسوا الحلال والحرام يمشوا يجروا في انتفال المحاكم ويغرقوا الراجل في انتفال الاغرايم سكنه من عند شنو؟ من وضرر مادي وضرر معنوي ويغرق كالراجل هذيك علاش كل يطلقوش راه هذا ما يحبوش يعيشوا برشا منهم مرضى ويعيشوا فيك الوضعيه الخايبه على خاطر يعرفها بعدين باش يتمرمد ويبقى عايش بصغاره بمشاكله فمتى وربما احرام اصلا عايشين فيه ناس مطلقه في خمسين مره واربعين وثلاثين و30 وما زالوا عايشين وخاصه الرجال الكبار هذوما مثلا هاك اللي الكل يطلق فمتى وين يتغشج في كل الأمرأة هو عايشين يلتوا مع بعض وعايشين أي كيناية نعم نعم كيناية فنعيشوا فيما صعب وزيد يعني تعرفوا يعني الوضعية اللي نعيشوا فيها عقدة الأمور عقد يعني وضعية الطلاق في تونس من أعقد القضايا يعني بحيث يتطبق اجراءات الطلاق العام والعامين والامراه تزيد تقول ما نحبش نطلق اذا الرجل يحب يفرق وتعمل استئناف وطعن في الحكم فهمتي وعادوا جلسه صلحيه اولى وثانيه وثالثه ويدخلوا عاد على كل قاضي فهمتي كل بشره هذيك هاي انت مصر على الطلاق خويا وانت مصر يجي صح هذاك هو الصلح وهذاك هو القضاء فمتنى. وبر ارجع وعاود ارجع وعاود ارجع, أرجع, أرجع, أرجع, أرجع عذاب والله عذاب امشي من صريحه هي يعني ينجس يا عبد لا ما هو صريحه يعني يسأل بال نعم كلها كنا طلقتك سرحتك كي فارقتك هذه هذه هي الصرايح في القرآن تمام فامسكوهن أو فارقوهن تمام فطلقوهن هذه هي يعني الصراخ هذا العلم والباقي مختلف فيه. كعلينا من هذا خلينا الساعة في في المستقيم فهمتني ذلك الكل يعني أحدثه الناس نعم. طيب ale raczej w niektórych w Hr. 7, 7, 7, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, انكحها اياه بما معه من القران اي نفعا وحفظا وتعليما ودراسه تمام لانه لا بد من المهر ان يكون نافعا لها شيئا ينتفع به مش هو حافظ عطاها لها خطر هو حافظ يقول لها دين برجا منها حظ نعم. نعم Ano, قال, Również że z z ma ma that Henry كانت تحت بشكل تقاريفه لكنها فاتحة في البنت إذا ضرب عون خطاب زوجها إذا ضرب إذا بينها وإذا ضرب عون اي أي وبره في البنت إن كان زوجها زوجها لما يحب لها بينها ثم ثم اعتدت بطيء بعد ابتياعه اياه بعد ابتياعه قال لكم إن شاء الله ويرحيلوا منه ثم وضعوا عقد النكاح وعقد النكاح مع الكتابيات الحرائر منهن فقط فما ما ادقش معناتها النكاح دعنا الوط الزواج باب قال حدثنا يحيى عن مالك من ابن جهنم قال نسمع نقولوا عن قال ابن منظور ما من اذا كان قول يكون زي كتصمره و محررا اذا قال ما يتوحد والعبد القنى اذا مثلا كان تصمره و القنى عبد الى ايه يعتق وهو زوجها مثلا رفع عقبه ان فلق انفلقا طبعا بعد و كان تحت الحر ثم صارا او بعد ذلك فبعد ولا زوجها ذلك قال ملك والآمة إذا كان تحت الحر فتعته فتعته واني تحتها قبل أن يفارمها فإنه يحسنها إذا لا أعطبت لها يعملها وإذا يرسامها وإنه تعته وقال ملك والآمة المسلمين والآمة المسلمين تحسن الحر المسلم يحسن الحر المسلم يحسن الحر المسلم, يحسن الحر المسلم, يحسن الحر المسلم إذا نكح إحداؤنا مصابها. لا نجاح المتعة والأحداث يحيى عمار ابن أبي عبد الله يحسن بن محمد يعليم يبتكر الله عز وجل يبتذر رسول الله صلى الله عليه وسلم لها متعة بسيئة ما خير على النبي نعم الحور قال الأحداث عمار ابن أبي شنان عارف الزبير الأخضر بنت حكيم الداخل على فقال فقرن ربيع يومية لهما يستمتع بوراثة بوراثة المولدة فحملت مول مولد سوف أضعها بالقوسية فحابلت منهم فخلج يجر هذه مدهة وكنت تقدمت فيها لأجمع باب نباب نكاح العبيد عبد العبيد يقول لي العبد هرمع اسمه قال هذا في وستطرت عده قال عن من المشيان لأنه وقاله كان بين الإسلام السنفوه وبين الإسلام وراته نحو من ورسوله وزوجه هكافر الممكن بداية الكفر تلنا فرغت إجراتهما بينها وبين زوجها هكافر Słuchaj, co الله tego, co do tego, co do tego, co do الأثره أثره عند نمش أنا متبع من الأثر من على ذلك ولم عليه حين قرر النكاح كمل